على, الطول مشيا على طول ونقدم الند لمشى مع الرد على طول ونصفيت للخصم ساعه لكن الحبيب على طول كداب اللي تقول الدنيا دايما انا ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات انا ببكي على راجل كان ساجر اللي عايش على الدنيا النجل عايش على الدنيا كذي ما عاش كانه مات السبع لو مات عتك بالذكرى على طول يا ya يا ya يا ya ya ya ya ya di عطف على الغلبان وروق الدم حبه ويخلي بالك مع الغلبان ده السكر الحلو ديما محرم على الغلبان شوفوا القرش يغلي كل مستاجر